وفي انتمائها هو حديث استثنائي عن ش خ ص ي ة ا س ت ث ن ا ئ ي ة هو من صغار ا ل ص ح ا ب ة عمرا ولكنه من أ ج ل ا ء ا ل ص ح ا ب ة قدرا حديثي اليوم عن ص ب ط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ب ي محمد الحسن ابن علي ا بن أ ب ي طالب ا بن عبد المطلب ا بن هاشم ابن عبد م ن ا ف ا بن قصي القرشي الهاشمي ص ب ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في النصف من رمضان في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وقد تزوج كما مر بنا علي رضي الله عنه ف ا ط م ة بعد و ق ع ة بدر في شوال من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة فولدت ف ا ط م ة بكرها وولدها الفذ الحسن رضي الله عنه في النصف من رمضان من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ف إ ن ه أ و ل ما ولد قال لعلي رضي الله عنه لا تفعلوا به شيء حتى ت أ ت و ن ي به ف أ ت و ه فحنكه ومزج صلى الله عليه وسلم ريقه بريقه فهو الذي أ خ ذ من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة حسا ومعنى وقال ماذا سميتم ولدي قالوا سميناه حرب قال هو الحسن وكان صلى الله عليه وسلم يحبه و أ خ ا ه وهو الذي قال عنهما والحديث في البخاري وعند الترمذي هما ريحانتاي من الدنيا يعني أ ح ب الخلق إ ل ي ه ريحانتا ي من الدنيا كان صلى الله عليه وسلم يخطب م ر ة ف أ ق ب ل الحسن والحسين عليهما قميصان أ ح م ر ا ن يعثران أ ي يتعثران في مشيتهما كمشيه ا ل أ ط ف ا ل يقع ويقوم ويحاول أ ن يتماسك يعثران ويقومان ف ن ز ل وقطع ا ل خ ط ب ة ف أ خ ذ ه م ا ثم وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله حين قال إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة ر أ ي ت هذين فلم أ ص ب ر وهذا الحديث رواه أ ب و داود والترمذي وكذلك أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن لهما مشاعر الود والحب والحنان والعطف فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن ي أ ح ب ه و أ ح ب من يحبه وفي صحيح مسلم كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ خ ذ أ س ا م ة بن زيد والحسن يضع كل واحد منهما في فخذه ثم يجمع بين ركبتيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقول اللهم إ ن ي أ ح ب ه م ا ف أ ح ب ه م ا وفي البخاري و ر و ا ي ة مسلم و أ ح ب من يحبهما وكان يقول عن الحسن أ ي ض ا اللهم أ ح ب ه و أ ح ب من يحبه وهذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن علي اللهم أ ح ب ه و أ ح ب من يحبه ولهذا الحديث ق ص ة قال أ ب و ه ر ي ر ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ج ه ة يهود ي بن قينقاع فجلس في فناء بيت ف ا ط م ة ثم قال اثم لكع أ ثلاث م ع أثم لكع مرات قالت فحسبته شيئا فجاء الحسن يجري إ ل ى رسول الله يشتد كما يفعل الطفل بوالده وجده حتى عانقه وقبله فقال النبي اللهم احبه و أ ح ب من يحبه قال لي ي الله ا ح ب ه و ح ب ا ل ب ح ب ه ونحن نشهد الله أ ن ن ا نحب ا ل ح س ن ة ونحب أ ب ا ه فقد ورد في الترمذي والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ب و ه م ا خير منهما لا السلام لكن يا أ خ ي أ ب و ه ن ه ي ن أ ب و ه سيد الناس يا أ خ ي وسيد الرجال أ ب و ه م رضي الله عنه علي ولذلك كان الحسن رضي الله تعالى عنهما محبوبا لدى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول يطيل السجود ففي م ر ة لما س أ ل و ه قال ارتحلني ابني الحسن فكرهت أ ن أ ز ع ج ه انتظره حتى ينزل منه ويصلي بالناس حتى قضى نهمه من اللعب وكان يلعب على ر ق ب ة وظهر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى قال جابر ا بن عبد الله دخلت على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و هو حامل الحسن والحسين على ظهره يمشي بهما على أ ر ب ع يعني بارك ل ي ه ن ب د ت ي ر و اثنين ب ك ر عين ه و مركب و حومبون جوا الحوش أ و جوا ا ل غ ر ف ة فقال جابر متاعبا نعم الجمل جملكما فقال صلى الله عليه وسلم ونعم العدلان هما ونعم العدلان يعني خير من يركب والحديث في الترمذي وفي ر و ا ي ة قال لهم نعم المركوب مركوبكما قال له بل وكان الحسن هو الراكب قال بل قل نعم الراكب هو يا سلام يا سلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي بالحسن يمص لسانه ويمص شفته لذلك جاء في حديث م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان لما سمع أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يمص شفه ولسان الحسن قال والله لسان مصه رسول الله لا يعذبه الله أ ب د ا صلى الله عليه وسلم قال أ ب و ج ح ي ف ة والحديث في الصحيحين ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه وقال علي رضي الله عنه الحسن ا ب ن أ ش ب ه ه م برسول الله وجها من الصدر إ ل ى ا ل ر أ س و الحسين أ ش ب ه ه ما أ س ف ل ذلك يا ا ل سلام يا أ خ ي يا ا ل سلام يا أ خ ي الحسن يشبهه من صدره لفوق و الحسين من صدره لتحت و كان علي رضي الله تعالى عنه يجل ا ل ح س ن و هو ابنه حتى من الطرائف التي حكاها الحافظ ا بن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة أ ن علي قال للحسن أ خ ط ب في الناس فقال له ولكني أ س ت ح ي منك ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ خ ط ب و أ ن ت موجود ق ا ل ا خ ط ب وسوف أ خ ت ب ئ ف ا خ ت ب ى علي خلف س ا ر ي ة فخطب الحسن خ ط ب ة ب ل ي غ ة ف ص ي ح ة فجعل علي يهز ر أ س ه ويقول ذ ر ي ة بعضها من بعض وكان الخلفاء يجلونه بعد موت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ي ا م طبعا تخيلوا الحسن ولد في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة م ن ا ل ه ج ر ة توفي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة يعني لما توفي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان الحسن في ا ل س ا ب ع ة من عمره صلى أ ب و بكر الصديق والحديث في البخاري وعند أ ب ي داود الحديث في البخاري أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه بعد أ ن فرغ من ا ل ص ل ا ة وجد الحسن يلعب ف أ خ ذ الحسن وحمله على ر أ س ه أ و فوق عنقه وجعل يقول ب أ ب ي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي وعلي يضحك ق ص ة ع ج ي ب ة الحديث في البخاري شال الحسن خ ط ف ف و ا فوجبته زي مازول ب ش ي ل شافعه بيدد ا ل ك ر ع ي ن و ب ق د ا م وبيكون شايله ماسكه وعلي جنبه ب يرتجز ق و ل بالنبي ليس شبيه بعلي بأبي شبيه شبيه ي بهذه ا ل أ ب ي ا ت ا ل ق ص ي ر ة وعلي رضي الله عنه يضحك وهذا صحيح ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال والحديث في سنن أ ب ي داود وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح سنن أ ب ي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحسن مني والحسين من علي وقد اختلف أ ه ل الحديث في شرح الحديث بعد صحته فالحديث صحيح قد يراد بالشبه الشبه الحسي قلنا أ ن الحسن أ ش ب ه بن ب ي سلم من صدره إ ل ى ر أ س ه ولذلك كان محبوبا جدا بل ما تزوج الحسن ب ا م ر أ ة وفارخها إ ل ا وهي له م ح ب ة تزوج كما قال أ ه ل السير سبعين ا م ر أ ة وبالرغم من ذلك كانوا يزوج ف إ ن علي رضي الله عنه كان إ ذ ا خطب الحسن في م ن ط ق ة ذهب إ ل ي ه وقال يقول نبني هذا مطلاق يعني كثير الطلاق فلا تزوجه يقولون والله لو أ ن ه أ ر ا د أ ن يتزوج في كل ل ح ظ ة لزوجناه طمعا في قرب ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه عليه الصلاه والسلام قال كل سبب وكل نسب ينقطع يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا سببي ونسبي صلى الله عليه وسلم فقوله الحسن مني و الحسين من علي يحتاج إ ل ى فهم فقد يراد بذلك الشبه ا ل ح س ي ف إ ن الحسين أ ش ب ه فيما أ س ف ل الصدر و الحسن في الصدر و الوجه أ و يراد بذلك الشبه المعنوي ف إ ن الحسن كان فيه أ ن ا ت تروي و الحسين كان فيه ش د ة و ق و ة و ب أ س كوالده و ليست هذه ص ف ة ذم لا لعلي و لا للحسين بل و إ ن الحسين إ ذ ا شابه عليا فقد فاز لو أ ن الحسين شابه أ ب ا ه فقد فاز نعم ا ل أ ب نعم ل ا ب ابوه رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن وكان عمر بن الخطاب أ ي ض ا يجل الحسنه ويعطيه أ ك ث ر مما يعطي غيره من أ ن د ا د ه ويقول لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقيل أ ن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حج خمسا وعشرين م ر ة ماشيا على قدمه وقد كان يقول إ ن ي أ س ت ح ي من الله أ ن أ ل ق ا ه دون أ ن أ م ش ي إ ل ى بيته على قدمي يا ا ل سلام يا أخي يا ا ل سلام زوجاته كان الحسن ب ن علي رضي الله عنه مزواجا كثير الزواج رواه ل ا ل س ي ر أ ن ه طلق في يوم واحد زوجتان طلق في يوم واحد زوجتين ا ل أ و ل ى أ س د ي ة من بني أ س د و ا ل ث ا ن ي ة ف ز ا ر ي ة وبعث إ ل ى كل و ا ح د ة منهما م ت ع ة ع ش ر ة آ ل ا ف فقالت ا ل ف ز ا ر ي ة جزاه الله خيرا وقالت ا ل أ س د ي ة وقد قال الحسن رضي الله عنه لمن أ ر س ل ه اسمع م ق ا ل ة ورد كل و ا ح د ة منهما فقالت ا ل ف ز ا ر ي ة جزاه الله خيرا أ م ا ا ل أ س د ي ة فبكت قالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما كان المال لا يساوي قربها منه فردها رضي الله تعالى عنه قيل أ ن ه نام في م ر ة مع المرات مع ز و ج ة له ف ز ا ر ي ة تسمى خول بنت م ن ظ و ر ا ل ف ز ا ر ي ة فوق اجار يعني فوق بيت سطح فعمدت و فو ق بيت ف سطح بعد أ ن نام فربطت رجله بخمارها إ ل ى خلخالها طلعت خمارة وربطت كراعه وخطته خمارة كراعه فلما ي ا خ خ ل ل ل ا ف استيقظ رضي الله عنه ووجد رجله م ر ب و ط ة ف س أ ل ه ا قالت خشيت أ ن ي أ خ ذ ك النوم فتنقلب فتموت من على ا ل إ ي ج ا ر ف أ ك و ن أ ش أ م س خ ل ة على العرب فشكر لها ذلك قلنا فقال فقال الحسن رضي الله عنه عرف بالحلم والآنات وهو طول البال في جنازته بكى مروان بن الحكب بكاء شديدا فقال له الحسين بن علي أتبكي وكنت تجرع وما تجرعه فقال كنت أفعل أن عنه جنازته مروان بن بن وكنت كنت بكاء شديدا ما أتبكي رضي عرف تجرعه تجرعه في حسين وهو بكى ذلك إ ل ى أ ح ل م من هذا و أ ش ا ر إ ل ى الجبل قال نعم كتب بعاكس واحد أ ح ل م من الجبل دا الجبل كان الزعزع و هذه ش ه ا د ة من مروان بن الحكب إ ذ ى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه و كان طبعا وهذه ن ق ط ة م ه م ة جدا و كان الحسن بن علي ضد ا ل ر ا ف ض ة و ا ل ش ي ع ة في أ ف ك ا ر ه م سمع أ ن بعض ا ل ش ي ع ة يقولون نحن ش ي ع ة علي ويزعمون أ ن ع ل ي سوف يرجع بعد أ ن مات قال كذبوا والله ما هؤلاء شيعته لو علمنا أ ن ه يرجع لما قسمنا ماله وزوجنا نساءه فقد كان الصبت على ع ق ي د ة ص ح ي ح ة هو من أ ئ م ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وليس من أ ئ م ة ا ل ر ا ف ض ة ا ل م ن ح ر ف ة ر أ ى الحسن بن علي رضي الله عنه بين عينيه في نومه مكتوب له قل هو الله أ ح د ف أ و ل أ ه ل الرؤى هذه ا ل ر ؤ ي ة على أ ن ه ا دنو أ ج ل ه وقرب موته مرض الحسن بن علي وعندما اشتد به المرض قال أ خ ر ج و ن ي إ ل ى الفضاء لانظر إ ل ى الملكوت فلما وضع في الفضاء ونظر إ ل ى السماء قال اللهم إ ن ي أ ح ت س ب نفسي عندك وهي عندي من أ ع ز الانفس أ ن ف س و ش ت د د عليه المرض و ر ا فأصابه نوع من القلق والحزن فجاءه ا ق ه نوع من ل ح ي ن وقيل في بعض الروايات بعض ا ل ص ح ا ب ة قالوا له يا أ ب ا محمد ما ان تفارق روحك جسدت إ ل ا و أ ن ت تقدم على أ ب و ي ك علي و ف ا ط م ة وعلى جديك النبي و خ د ي ج ة وعلى أ ع م ا م ك ح م ز ة وجعفر وعلى أ خ و ا ل ك القاسم و إ ب ر ا ه ي م وعلى خالاتك زينب و ر ق ي ة و أ م كلثوم فسري عنه و ت ه ل ل وجهه رضي الله تعالى عن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الحسن س ن ة تسع واربعين من ا ل ه ج ر ة النبويه وعمره سته واربعين ل أ ن ه قلنا أ ن ه ولد في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ولو أ ن حسبنا ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة كان عمره في السابعه ة والأربعين ر ع من م كان في السابعة في و ا ل أ ر ب ع ي ن من عمره لما فتوفي وقبض طروحه أ ل ا صلى الله وسلم على محمد وعلى آ ل محمد وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما صلى وبارك على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ه حميد م ج د إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي ك م إ ن شاء الله أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته